هذا حزب الزهر للإمام العارف الكامل الشيخ صدر الدين قنوي الله سره بسم الله الرحمن الرحيم اللهم طهير ظاهري وباطني وقلبي وروحي وسري من كل خبافة ومن كل كدورة وظلمة ومن كل مراد مقصود ومطلوب ومحبوب ومعشوق ومن كل شيء سواك حتى عن ملاحظتي وجودي تطهيرا لا تدرك شيئا من هذه المذكورات كما تعب وترضاها اللهم أسقني سبعة الحور من أشربة محبتك وعشقك وجذباتك والفنائفك والبقائبك ومن أرفع التجليات وأعلاها كالتجلي شهودي الصمداني للوتري البرقي الذاتي لا أجد بعدها لحظة ولا فرقة ولا إفاقة وصلى الله على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى أهله وصحبه مجامع سراره ومطالع أمواره متعدت الأرواع بالأرواع واستفاغت الأسرار من الأسرار واندرجت الأنوار في الأنوار وسلم تسليم